ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأدواب وقالت هيتلت ورودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأدواب وقالت هيتلت قول معاذ الله إنه ربي أحسن مسواي قول معاذ الله ربي أحسن مسواي إنه لا يفلح الظالمون Oh, oh.